بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بإعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم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 اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسْهُهُ عَلَى الْخَطَأِ إِنَّ بَرَمَنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليم فتنادوا مصبحين على حرثكم إن كنتم صالحين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لغالون بل نحن فَمَا لِيَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا غَارِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ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 نَرَى كُلَّ مَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْلَغُمُ شُرَكَاءَ هَلْ يَأْتُونَ بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا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 وَإِنَّكَ لَذِي ذِكْرٍ لَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هو إلا ذكر